طيب في <تصفيق> <تصفيق> ماء في عرق الجبال انتمى ما والنبت قد شق ثرى فعوده الى لا يسكب في الا ما وبكى الرماد من الفراق مشابتا في الارض يضحك ترحتا وتلوبا وتطاولت شم الجبال ونافرت بما ابتلى فلن تكن ابدا السلام عليكم تعبيره والماء فيه عطف البلا بلتم تمام والمؤمن طلع وجود مسلم اهلا في طلعتيه بان واذا كان منها في na minha fil haqiqati amma al khalat min hawatin udasiyyatin wa biha ida his wa haymini bal مُلْهَمًا في كل مَا فِلتَ تَتَمُّ بِعَيْنِهِ عَبَرْتَ تَعْرِفُ الإِلَهَ فَهُوَ مَا حَبُّ الرَّجَا إِذَا غَدَا بِمُتَبَسِّكٍ إِنَّمَا بِحَبْلٍ malahi qad hama fi alhaya tamam hayat